إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب طور الأيمان ونزلنا عليكم المن و السل و كل من طيبات ما رزق لكم ولا تغوا فيه فيحل عليكم غضب وما يحل عليه غضب فقد هوى وإنّي لغفر لمن تاب وأمن وعمل صارحا ثم 117. وما أحجلك عن قومك يا موسى 118. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى 119. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وعدا حسنا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَقْلَفْتُمْ مَوْعِدٍ قَالُوا مَا أَقْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّرْ تِلْقَاوِم فَقَذَفْنَا غَ فَقَذَفْنَا فَكَذَلِكَ ألقى